وقضينا إلى بني اسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الارض مرتين لا تفسدن في الارض مرتين ولا تعلوا علوا كبيرا فاذا جاء وعده اولىهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رد دنا لكم الكروة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة مَا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي الَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُوا الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ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 ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا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 وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وللوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل وَلَا أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الْذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُرْرَبْ رَحَمَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرَانِ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِذْ تَكُونُوا صَالِحِينَ إِذْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوْابِنَ غَفُورًا وَأَأَتِذَ الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبِنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَب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 ولا تجعل يدك مغلوله إلى عنقك ولا تذلقها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوم من محسور ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا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 فلا يسرف في القتل إنه كان من صورا ولا تقربوا ما لليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا ت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 فسينظرون إليك رؤوسهم ويقولون متى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 قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسكورا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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إبليس قال أسجد لِمَنْ خلقت قينا قال أَرَأَيْتَكَ هذا الَّذِي كَرَّمْتَ علي لَئِنْ أخرتني إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لأحتنكن ذريته إلا قليلا إلا قال اذهب فما تبعك منهم فإن جهنم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا وَأَسْتَفْزِزْ مَنِ اسْفَطَعْتَ مِنْهُ بِصَوْتِكَ وَأَجِلَ بَعْلَيْهِمْ وَأَجِلَ بَعْلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُوراً إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ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 فَمَن تُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُم جَانِبًا أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وكيلا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا ذَهَابًا وَلَقَدْ كَرُمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ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 وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَلِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْ لَا ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِئْتَ تَرْكَنُ إليهم شَيْئًا قَلِيلًا إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِذْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَن قد أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا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 خسارة وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونا بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤساه قل كل ي يعمل على شاكلته قل كل ي فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا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 ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثال فأباد أكثر الناس إلا كفران وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض يبوع أو تكون لك جنة للنخيل وعنب فتفجر الأنهار فتفجر الأنهار خلالها تفجر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 ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاب نقرأه قلسبحان ربي قلسبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا وما منع لا سئيئ يؤمن إذ جاءهم الهدا إلا أنقالوا إلا أن قالوا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 ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أئدا كنا عظاما ورفاتا أئنا لم بعثون خلقا جديدا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 قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لَأَمْسَكْتُمْ إذا لَأَمْسَكْتُمْ خشية الهمفاق وَكَانَ الْإنسَنُ قَتُورًا وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى تِسْعَائَتٍ بَيْنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إسْرَائِيلَ إدْجَاءَهُمْ فقال له فرعون فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحوراً قال لقد علمت ما أزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا يا فرعون